العيد ينبت أحلامي ويحملها العيد ينبت أحلامي ويحملها مع الصباحة نورا من عطاياه ينمق الحب في أباها مفاتنه وينظم الشوق وردا من فناياه وينتقي من جمال الوصل أروعه ويرتدي من لباس الوجد أحلاه إني أحبك والأعياد شاهدة وكل عيد بنار الحب تياه إني أحبك هذا الحب يلهمني لقربك عيدي يشهد الله دعنا نسير وذي الأحلام ترقبنا ستشرق الشبث من ليل سهرناه دعنا نسير فوجه العيد منبلج انظر إلي فقد نادتك له البراج ذابت في شقاوتها طفل أتاك وفيك هفيه حلواه أطلق له طفلك الماخ أم شرحا من ذا يقاطب والأطفال مرآه أحلى المعاني التي للعيد فرحته وأنت يا صحبي للعيد